وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ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 وَإِنَّ لكُمْ فِيأَنه مِ عبََةً نُسْطكُم مَِّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فرَثِهُ وَدَمِ الَّبَنَا لََنًَا خَالِ صَسَ إغَلِّ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 وَدِلْاَنعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ رَحْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين.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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب لَا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنما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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي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 وَلا نَجز أنهُ أَجرَهُم بأحْسَن مَا كانوا يَعمللون فَإذاَاقرَرَأتَ الْ القرآانَ فَسَْعِذذِ اللهَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجِيم إنهُ لَسَلَهُ سُلطَانٌ على الذينَ آمنُوا وَعَ رَبّهِمْ ييتكلون.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 قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليذبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بجر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 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ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 أمَّ أَ حَينَ إلَكَأَن التَّبِ مََِّ إذرهِ مَحَنِيغَ وَما كان مِنَ المُشِكٍ إما جُهِلَ السَّبتُ على الذي نَختَلَفُ في وَإَِّ رَبكَ لا يَحكُم بَنَهُ يوْومَ القياامَةِ في مَا كان